book 2 6 6 ايس القراءه والكتابه القراءه والكتابه ميليغاس انا اقرا أنا أقرأ ميليغس لتيرون أنا أقرأ حرفاً أنا أقرأ حرفاً ميليغس غورتون أنا أقرأ كلمه أنا أقرأ كلمة ميليغس فرازون أنا أقرأ جملة أنا أقرأ جملة ميليغس لتيران أنا أقرأ خطابا أنا أقرأ خطابا ميليغس ليبرون أنا أقرأ كتابا أنا أقرأ كتابا ميليغس أنا أقرأ أنا أقرأ. للاجس. أنت تقرأ. أنت تقرئين. أنت تقرأ. أنت تقرئين. للاجس. هو يقرأ. هو يقرأ. ميسكريباس أنا أكتب. انا اكتب ميسكريباس ليترون اكتب حرفا اكتب حرفا ميسكريباس وورتون اكتب كلمه اكتب كلمه ميسكريباس فرازون اكتب جمله اكتب جمله ميسكريباس ليتيرون اكتب خطابا اكتب خطابا ميسكريباس ليبرون اكتب كتابا اكتب كتابا ميسكريباس انا اكتب انا اكتب مسكريباس. أنت تكتب أنت تكتبين أنت تكتب أنت تكتبين لسكريبس. هو يكتب هو يكتب